ईम mm -hmm. oh. a t i مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمال يحمل أسفاراً بس مثل قَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قم اوليا إن كنتم تغلقون فإن قُلْ مَن يَمْنَعُ رَبِّي إِنْ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَاجِقِينَ